Bismillah. wall wow, strength and بل هم في شك جند ما هنالك مهزوم من الْأَحْزَابِ كذبت قبلهم قوم نوح nie ma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 Oh um... وَإِنَّ لَهُ محمد be فطفق مسحا وسليمان والقينا على كرسيه جَسَدًا Was-shyateenah Zdjęcia <todgłosy> one wari <tries> na możemy